النبي صلوا و على ماشاء الله النبي صلوا و على ماشاء الله و على ايوا الحمد لله الذي شرف الكائنات بمولد الحجة المنتظار وانا الأرض وجعله حجة على البشر والصلاة والسلام على المبعوث من مضار وآل اليمت الاثنين عشر صلاه تزيد على عدد قطر المطار واولى الشجاع ما شاء الله اهلا وانا ضوي بالكون لتعلى بشعاعك يا معلي سراعك الفوم بلف fomale lhsuni leima itabuk Allah leina idumak لماوي ولما ارد الله تعالى ايجاد الحجه على العالمين والقاي من عجل الله فرجه وسهل مخرجه بعطما ولينا لك الفخذ شربه من تحت العانس وامروا يدفع الى أبي محمد الصان لله عليه والاسلام فتناولها وشربها فحملت نرجس من ماء تلك الشربا بصاحب العالم يا شان بريانا بالرحمه مليانه يا كاسلب من الكتاف عطانا لك زمزم يا العيزه من مريم خلفك يصلي وينادك كم غير لي نار يا اللؤلؤ يا الجواهر انت ذنب بالاحسان رحمه لتمرك من حرب لجمامك انا <تصفيق> ما اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد قالت حكيمه فلم أزلوا راقبها إلى طلوع تنوع وانا فرحة مسرورة وعليها من النور ما يغشى الابصار فبور بيني وبينها حجاب لن يرفع الا ولىا من النور ما غشى بصري فاخذتني فترت ويا كذا عليك فلما انتمت اذا انا بالحجة المهدي يا ايلي حيس مننا لا موجه مركلنا وني الجمر من و مصلوبه السودا مثل الظفونه مثل دمه شافت عين وعيونها تساله مثل المسك خاله في صافخه الله علي والله على اسمه له ضحك قلبي الخدان <مشان> الله <مشان> الله <مشان> الله <مشان>